اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندما تحصل على تفسير في القرآن الكريم برسي جنانا وحمد رب الله آيات كبادة من سورة فصيرات سورة فصيرات وصورة مكية kaaddaad aidii fur aanka nyakiga uu kaadni jiray oo cibi dada u badnaa. Smilla hal mag issan sururaan kugelada Allaha so arrahnaari naqaista balaaran midka kusi faysan Allaha soo arrahini na xariisi sa gasiya gu doo xalqibiisa Allahu ala bi muraad. Erihia siga aigana ja mahnahe ja muraad kauludu, jidu hadas ja minun kaas. Enzilul sõudhichin, sõudhichin teesu minal rahmani Allah neharistab allahal hajid sa kaahate. Rahmahun kaas alrachimine haristis kaeris jaidu dononu khalqvi sa ka mida kitaabun wa kitab كتاب كانت فصلت لك لصاري آياته وآياته سعو معانداً للعدل فرآناً عالقه هي كتاب كانت سمط لعقرياناً لك لصاري فرآنا كانت عربياً لقاء عربياً لون نسبية لقوم قولنا الله ك لصاري قوم, قوم كون يعلمون وحغانا ودونها يأينا وحغاداً باشيراً حاله وهي كتاب كاسمت أبشارينا لأولياء الله ونذيراً آل وهي كتاب كاسمت أبديغي لأعدائه إلهي عدو يالكيسا فأعرضوا هي كيستين أكثرهم أكثر العرب قرآن كيستين فهم أيضاً لا يسمعون مقلم أيام سماعاً ينتفعون به أو سماعاً ينتفعون به مقال ايقوم مع فيان من مقليان وقالوا وحي غير هدين قالوا قلوبنا قلبيال كانوا في اكنه دبا اول بهديكم سوغنت مما في حق سيدنا الضب الله وبسوغنت تدعون وفي اذاننا دغيننا وقر مقال اولىصا كسوغنت ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك انا لا ياذك اجد ما يجذب حجابه احاوي ومن بيننا وبينك انا لا ياذك اجد ما حساب حجاء هيا احاوي فاعمل كو عمل فلو كو على طريقك انما انك عامل وكو شقي على طريقتنا ودا إلهي وإنا سبحان وتعالى وكنور شيغا كتاب كان قرانك آه وعا سوججيه الله نحاريس بلاارن كوسفايسان نحاريس تي سنه غارسيه ادو توونو خلقي وسكمت آه سوججين تمار كتاب كانو وا اعظم الرحم وا اعظم الرحمه او إلهي اضومدي سو يقول إن الله مرحبا دميستي رأي دينك ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ما تقول دين كاملين كاملين كاملين نعمة دين كورك ناكو دميستي نعمة يا رحمة أبو ويندو كتاب كامل واحدة ستوى ناكوه القليدانو الدينك يا آقيرو أيو شهد يهو وعكس طول لغو قصار أدونك إياه آقران أمد أجل ديكي نحريسك وإنه مجي التمر إلهي وإنه سبحانه وتعالى وخناشه ضدك كا كنطاب كان إنت أن يسودك أدونك ندل إياه بندرأينا يكون رأيين كدن تانا قد نارد إياه كنمين كدحية واذكروا النحمة الله عليكم إذا كنتم أداعا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنحمة إخوانكم comfortably we answer theith we give to you we remind you that you cannot buy your name right? �� and you can trust yourstep let's listen to the elders in the gardens who say this is what your aim is for now this is the Islamic again you see men because you 동의 see غث مرانا قرك كتتغني دينو كيدو نتا باجاندوكو اروري كيدين طاره جاندو وروم سياده Edu هو ادون يعذاب اقراء واسلام العام نمعادو يوم ما الله نحريس بالارم نحريسي سينا غارسيه ادونو خلقي سكمي دا سو دجيي ون نحريسي راهي اوو سورة كينكمن الرحمن اللهن <سؤال> حريصا باللان <سؤال> حديثا تنزيل المتداكنا كتابا ما خا عكلا بنان هذه سوره تنزيل وسودتي انا هذا القران قران كانوا تنزيل Allahur Rahman Kaasu Ar Rahim in hadisiisa gaarsiisa ugu doono xalkiga zakamiyo Ta'ala ar Rahim fasira Ar Rahim ee sigara mu'minta ugu naxariisto Quranka waxa soo qajiyay ala naxariiska ar mu'minta ugu naxariisto naxariisto ugu waynowo islaamnimada iyo iimaanka waafajiyay wa'iyu kitab wahwal bayu baheero diin ay حارث طعامك قال يا مسلم وراها لكن حارث طجارك هم منين تطلبوهن وايمانك يا اسلام نمض وكتابك يا سنه كتاب وكتاب سود الجيتو كتابك صف صله لك لاصري ايات ايليس ام معانده وقفك واسكب ديدي كرابن هاي لوو تلغري لكن لا يفهمني القرآن لم يفهمني القرآن هل تفهمني وإعراق؟ هذا يفهمني هذا يفهمني قد تفهمني إلى أعوية سبحانه القرآن قرآن حالي هاي أيا كتاب كان آياده صلى الله عليه وسلم القرآن أي مقروع مثل الله أقليوه القرآن كوه عربيا لقاء عربيا لوني سبيلي لقوم الله كي يالله كالسار يا كراصاري بس كف ايديسنا يقولون الله كراصارقوم كو يعلمون اوغاني ددوديه اني كلا اوغادان حق يا بعضيلك اي قفتها اسبو اوبسخن حد وحوكا بحميا بشيرا حاله يا كتاب كتابك كحاله قران قد ربنا كسفي لو بابكو بنان بشيرا ولدينا قران كسفي اما بشيرًا حاله كتاب كاسو من بشارين يلي اولياء الا اله اولياده سوو بشارينيا بالمغفره ورحمه ونذيرا حاله كتاب كاسو من دغين لي اعدائه اله عدويالكيس او عذاب اخر كتاب في ساسا ورحمه بها فاعرف وحكجستي اكثرهم دميرك الكل علم اكثر قريش. والله علي حافظ كتاسو مر قريش انت قو بالماء وقيل اكثرهم اكثر العرب عرب بلن كودة وقيل اكثر المشركين كي تستي اكثر المشركين المشركين تبا ماني كي تستياني اكثر هذا قارق ايبا مشركين تقلقى يستياني كامل اسلامي اوه هو إسلامي. الى وغي للسلحانة Fa a farku la yasmauna ma Maal ke lea waa sam aan yan tofi bi. Maqal oo qa shanqaarta ma. Laki me dama ay xaka dien ira fur kudu fara. Siste deda xaqi qmma kee daimi Ke Sida da sida هو wariyay al-imam abdullahi ibn Humaid oo musnadkiisa ku jira hafid kun halkaan ku soo raray quraish inay maalin maalisk ugu yimaadeen oo ay raageen siirii anniga in kugu oqoon badan ninka umedekelegeeyay haa ayraada ninka an iska soo xoono waxaanu lagu xurayaa sikhirka iyo kitaab go'nimada iyo shicirka in taas ninka noogu u qoonbo ninka umedekelegeeyay haawtan tarada yadi kara pooray diinkaygii aad ceebeeyay hal soo hado ha fiiriyo biljowagtis marka sayreeyeen marka isbaareen qutbay Nin Adiga kaha holland meril. Otvaubel etniline kaha. Kui te ei tea, mida ma sulle ütlen, siis ma ei tea. Kui te ma ei tea. Ma ei Ma Ma طف عقدار ما افطر اه ابا يديه يا خير بره رابحه ديه حق يا بدرن كامل دليل يا دليلان كامل اه حيث ابا يديه يا فيحم طويسك عامس شو را مستد بركاش ابيك يا ووك عبد المطلب يا خير بره طويسك عامس اريدك تكون ده اريدك كو واسني كاكير بضناين كو واسملع عبي جيري سنابيض ان اندين او اط ايرا يديك فانبيانو اب ايري ديكو سحاميتو قال ابي يوه uqam karo wa sharbo tolki wekergeeyday jamaacada isku xirnaan tan isku duumaad uma duu soo raahiraan kulankooda sanad iska qabsada wax isqilaaf ayaan la raqisnaa سو هر مان تو افعن الله وك هو وانا رجل السلاحري اه وهو رجل السلاحري واكلتورتي جماعه دي ارينتيدي طاليمدي سنه واكلغيدي دين تغدينا واهيبيداي ارك هينا ونو وايبيدو عرب وداه وهاييداه قريش مين سخرولها ka waxaan ka cabsanaynaa in intee israaliyno ciyaarta isku qaadano ama isku dhamaano qolanaaday ku difaaci qolana waa ka soo horjeeddo talla mar waxni yahu qabad baahi qohayda sheego oo wax la dhowa qaydo aad leeyahay qabad baan adishoo dhaqaale hesh waxa ku qarama arurayna ka minku noogu qarin san adnoqod hadii ay taay inaad gabadha guursato aad rabto guur la aanu ka qeyrisinaydana sheeboo toban ku guureynayna آه. نبي حيث يقول مرد مائد هذه مرد مائسة عضوه مكاوش روان مائسة أفكار صغير ورق وضع لك ما بحضر ورق وحبير هذه مرد مائد ورق مائد مركز النبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم هذا هو آيات داخل سورة هو ده هو ده ودي. أو ودي. فإن أعرضوا فقل أن غرتكم صائقة نصف عاد وثمود هركسوا وركاس معايا هذا قلبك غايكون فورتو ولا خير وحان اني كغديغه برت انا هلاك اني هلاك اسيدي ري ادي ري سموت تاسو كبره كشرحه تشوتشبه تشوتش هلاك اه تشوتش خلاص كويس كويس الواحد على ما هي رط markaas iru waan isleeyahay waa dhiiilahaydeen ma jirto ila waahid kaas in xukunku uu jawaabo ha nikuu chaweeyay ayrun kasu raa uu weeyay deeyay waxaan ugu yeerin markaas iru hal shay kuma fahmin kali waxaan ka fahmayuu ay andartukum saahiqatan mithla saahiqat haajim sunin in ta مركاس يردن ويركا يكلمك الرجل ما تدري ما قال هوكا كوغو د امنكا علمك كوغلو حدو والله ما فهمت شي مما قال غير ذكر الصاحب ان برث يا بلايا انك دغه و والله و انا انا فهمين تفكاره حق ديقن فلو على كوغو ف حق ما فهمت وقالوا قالوا وحينذاك انقلوب مرا قلبي الكانه في اكنه الضبال ايتسغنت ان فسد ضبالك خران مما في علم سين الضبال وبسغنت تدعون ابي وابنو يريد الي حبيس وحا و يريد قلوبكم وكهران انما جاء اليه ابينا دهلنا فيتجا ما هذا حجاب كاسويه انه جرى وذلك الحجاب هو اختلاف في الدين لان دينهم اذا كانت عباده الاوثان لان دينهم كان عباده الاوثان ودين محمد صلى الله عليه وسلم عباده الله وحده لا شريك له فذلك هو الحجاب حجاب كيشا ين وحيطه واختلاف الدين ده قد الدين كما صلى الله عليه وسلم والله كريم صلى دين المشركين هو صنم ياله العابد اختلاف الدين كاسوي اجب ولو قف اي دينته اسكو كلافسه يي قف قف وامنسي ياي وقو شيغه يي ان الدين حق حي وحده كما فهمت حبوه وهو اكثر وشيغه وقتلو فهمان اه وحوه اكثر ماكو وشيغه وطعصي الحجاب فاحمل كرشك اي لا نكو عمل فال على طريقتك وضباباتك سوتي اننا انبر عامرون وحن كل شقين اي على طريقتنا حاميم الله علم بمرادي الى يسق تنزيل سوتك سوتك تيسو من الرحمن الله الرحمن يا حاج Rahman ka su'arqin in hadisi Isa garsi yadu dana khalqiisa kamita kitab wa kitab kitab ko fusila tala kala sari ayatu ayadiisa ma'anidi kala sari Qur'anan halu yahi kitab ka su'a ayadiisa kala mitla aqwa hariyahi Qur'an ko arabiyya luqa arabiyya lo misweyi liqawmina lo kala sari qomko wa hugana بشيراً حالاً يهمتوا بشارين يلي أولياء إلا هي على كلاساري كتاب كان آياده ونذيراً حالاً يهمتوا دقيقة يلي أعدائه فأعرادوا أكثر يجب العرق فما يقول الله يسمعون القرآن كمقل ميان سمعاً ينطفحون به مقل أي وحكور دائفان مقل ميان وقالوا بحباً يرهدين قلوبنا قلبياً كانوا فيه أكينة انطبال الله بحضر مما الدين كي عجي سيدة الله وغسوك انتا يتجعون إليه النبي وفي آذاننا لجيه اننا وقل مقل قليصة كسوكا ومن بيننا وبينك أنك يجع بحجمنا إجابة أيها هذه وهو الاختلاف الاختلاف في الدين فاعمل كشك على طريقتك وطبع هذا إننا أنكو هو كعمل فلا يكشك على طريقتنا قُرِئَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُوحَى لِمَا هُمْ أَعْرَاضَ بَشَرٌ بَشَرِيَّانَ الْجِبِلَّيَ أَيَّانَ بَشَرٌ كَأَنَّ صُخْرَكُمْ إِذِنَّ كُفَالٌ فِي الْجِنْسِ وَالصُّورَةِ وَلَهِيَ يُوخَا وَحَا لَوْ يَخُونَ إِلَيَّ أَنَّمَا يُوحَى لِمَا هُمْ إِلَهُكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ رَبَّهُمْ مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۚ زَادَتْهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ لَا يُتُونَهُمْ أَنۢبِيَاءَ وَلَا رُسُلًا وَإِن يَأْتُوكَ فَقُلْ أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مثل الجويره يراها ان اول وحاتر امرك صبرا انما هو كلمه مع انا انكم بشر وبصروا بصرنا اي بصركم مثلكم ايدكم كلا مشى صلى الله عليه وسلم الى اولى وحاترا بشر ايدكم ان التلاميذ ها هي وافي في الجنس والصوره والهيئه وحاجه جنسي برو ادم ما قبر سورة دعوه أموريه إيهي أبا برعادة الحادي مهو بدو ويهي ندك هم كلا يرحى إليه تصوناها فرقية تتاكي سيقوم بحي والإيوحيو دع رب يا إصابيه مر كفيري تنوحو ربا إنو كعب يا إيوه إنو نبي حقي أنيقى أسالف تنحق الجنسي إذيكو كلا أبي هو يبالين بشرا حديعنا الرسول حق أخين قرآن كاان أقين آيام مثل ماذا Teeleten 경찰, ha valutest tilis. Ohne otsid on seda ka, et nii usaldai ka selu sama. Korda nendele, ميتكم مودان قرات عبدا الى والله مر الله قلاصد وا تاسير انت لو سو تور دينكي ودان اني جوخ لي وحيودا الله كر دي سلاهب وا اسدي وا قصر تاسلي فاصدقوا ووثقوا و تصنوا ايدي اجهز باليمان وضعوا وثقوا انترم ايضا كذب عبدع وقولي شيخ قم يست وقولين امر الصاميه وقولي كربكهره واستغفروه ذنب طفر كذب البلاوي وهرين كقلبميت وويل هلاك للمشركينك ويله اشري و هو الهلاك اه هلاك هلاك و اصب هو إلهي وإن أشريبي على سبحانه وتعالى حيالي وحلوحنا بيه شركي قد يمعه سيدون الذين مشركين تقللوا من أجلنا لا يوتون عن سينين الزكاة الزكذا وهم أيغنا بالآخرة آخراتهم كافرون وكوفوا كفرية آهاداء معالو رجل حالك الزكذا أكثر مفاصلين توحيك بيه الزكات المالك مركب وحى عادات اسكالدات كي سكادة عام بحيني سكاة المانع عام قفك المانع الزكاة كي اه قول كلامات وحولي يا حافظك وليب وصيده هور مريحي زكادة حالكا اي ضحارة نفسي نفط الا ضحيرو اه لو لقد ظهر من الاخلاق الفذيله اخلاق ليدهت كو وليت محاكمه من الشرك؟ قال نمدى لقد ظهر حاسب نمدى لقد ظهر بخله يا غمت يا خيانه لقد ظهر ظلمي لقد ظهر وانفته رب العالمين قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وهل ما قف استحيى بإدارة الحقانات وأaisia ا filters مجرد من ذكاها لأسي الاجتماعات miejsce وأعادة الشرق والدلم وكثير مجرد نحاسية فأنت صرف عن ما إذن لم يع 물م شيء يسرق وقريتا حابقا هنا للأيات بسورة العنو وثورة المكي سك voters سكة الله وحلنا باحتين في مدينة فلن ترتطع مع هذا الأ выгляд Interesting إنام الذكات الأکر الحضر نفس wa nafqa illa dhahirah waxa kale oo sax ayadoo raswaad noqon karta ilaa waxna la noo jeeday tiskiyatu nafs nafqa geer ma ku shan garama faari halba laaqti markay in labatan Marke geerta waxaa ba seke ban nisaab kale oo leeyahay xoolo markay ka dalkaas ka dalka intaas leeyahay la dhigisa oo leeyahay nisaab ke seke kewaa jibto iyo qadarka waajibka waa waxa badhayda inta aad ugu ما war wax bix marka aslu zakaa weechi moha in wax la bixiyo الآيات المالك اللبضي الموحو زكاة المال هي التزكية النفسي لبضي والغفة السلامة قل اللبضي قصو بنا ووالي ينهلك للمشركين هو إله يشارك يلو سبنا الذين مشركين تلا يوتون عن سينين الزكاة مستحقيها بدك المطنع عن سينين وهم أيقون بالآخرة وآخرة كافرون وكيف قالوا ذي أحدين xaas marka aayadda la yiraahdo zakatu almala ku cire waxay daliil cad u tahay furuuca shariicada in lagu la xidbayo galmada oo sida tooxiidki ay ka tadeen iyagaalmada aakhir loo cagaaba waajibaadka kala u taagayna welo cagaaba haylo weynuba ilahay انت يسون كتب ولوا عدد عذاب قالمره كبيره انت حاراس معين ودك ديلين وزيرد يسريستين قبره عدي ولوا عدد عذاب كبهيره قالم فروع الشريعه ولراق الضباب سده قد المكلف وتق المكلف بيه لكن كان سي من اللهم وحا أسنا ذاتك أجر أجر أجر أجر أجر كبير ممنوني ماذا تقول لك يا آنه؟ أقول لك يا سبحانه إنما وحك لما أهان أنا بشر بشر إياه مثلكم إذنك وكلا في الخنس والصورة والهيئة إذنك وكلا إذنك وكلا لست في ملك ملك مهي يعني يُحى إليك وعليه وحيوه إنما وحك لما إلهكم معبودك إن مضان إليك عبدان إله وإله إله سوى حد كالجيس فاستقيموا إليه التصناد بالإيمان والطاعة والتصناد واستغفروه الله فتان كد البضى وويل هلاك للمشركين قالت أسرنا عضي الذين قالت لا يوتون أنسينهم الزكاة زكرة وهم أيبون بالآخرات آخراتهم كافرونك وكوفي آدم إن الذين Aamanu hakarkum ei yeh, wa hamilu sami yeh, asariha, ta'naashe veneeksel. Laha mõhavusunadadad kaasin agerun ager. Ager koogayru midle goeirei anahein. Kul lai nabiga sõbanaad. A inna kubidim kegaal, la tegfiruna me vaha kukufi neidang. Biladi allihi khalatad arda bulka aboray. Fiii jaumeirii, aboray wa taja'alu rama wa hayd u yeelaydan law allahas andat kuallamit yal'a aw sidi so kale no aabido dalika khaliqas rubul alamin wa alam yalamitka milkay wa ja'ala allahu huwa yelay fiha fil ard duk kurkise hawasiya burat tatmana hawasi buraha somi fawqia mulk kurkeda ade وباركك الله وبركاته فيها ارلاد تخديقو قيراط فربانا لو نولااد كو سمهي وقتدر الى هو فيها في الأرض ملك بحريده اقوات قضيالك لغ ذلك الامور حصول تلك الامور بده حصول تلك الامور ارامها سو حاسر دودا اه ملك الا ابور حتى انا بوريه يابو كدي حي سوحي كوسنا الله ابوره اصول تلك الامور ارمها سو حسلي في اربعه ايام مع الماء افر غودو ايو سواء حاله ما الموك وسيمان للسائلين دك ويدينايه عن مدتي خلق الارض وما فيها قلك وحا كوسق إن يقولك المداد الذي أبريدك ويديني مدعو السنسي مرأيها ثم استوى إلهوه أقصده إلى الصماء الصمد والحال أقصده هي صمد الدخان قيق أي طهي فقال ربوه كوري لها الصمد إيا وللأرض دوكي إتياء ماذا ضائحين حالتين كوى أمر كي أدريحا أوكرهم مكرهين حالتين كوى ta ki yabuki waxayre einaa waanii ba ina haalaana edi ah. Faqddaa hunne Allah waa fararto wadda meeyy alki sab sama waati iyaalkabahiiyo me lamaalali u kudde meeyy wa ewuhu Allahu wax yoodeyn kikullli sama is sama kasaba وَزَيَّنَّا وقرح إه السناء السند أّ ي الد بمصادح الفوسلا ققحما وحيف وفظ معها سذا وائله و إلى الش تتحًا إار ذلك كاس أن صوت خَلْقِ أو من خلق السمااء من خلقي السمااء او الأ بزيرة الكواكب كأس أنصرت المامة تقدير العزيز والله قال كأجنبون تيسى عزيز كالعليم وقام تبرا إلهي وإنه سبحانه وتعالى صفات ديسى يرهبو بيديسى يقدر ديسى أولاك حليل ما قضي أيوه نوتي المامة تأس أعيسا كسفة سمين وعلى قيل كيس ألعابد تأس مركا قفوا حدوبة درين ليه وكو الدرين ليه إنا يسال الشبهين واحد مخلوقه عبده يا خالق الصماوات والأرض إلىه الحبيب السبحانه قلنا النبي صحبنا وإنكم وإستفادة كارئة وإنكارة إنكم بعدين أإنكم دينك لا تكفرون موعدكم فينا بالذي الذي خلق أبو ريح الأرض ضركة في يومين لماذا معلم أحد ياسمين لماذا أسمعني أنه أبو ردوك الآن أنا أقول ريح ايريال كاسا 2000 لمامن احد من السنين وتجعلون الواحد يلهين لو الله است ان ده تقولوا من يار او سيده اسا لو عاد لو عاد او سيده لو بريو لو بريو او سيده ل رچي لو خالق الخالق للاشياء اشياء اصبك ابو ري رب العالمين wa aramyal qotan ahad ka iskale maliga iskale wey wa caala ilaa wuxuu yeyay fiha arlada dhixdeeda hawasiyab buraq qattana oo dulku si uu u dheel dheelin dulka xiliye rawasiba fiha arlada korkeedu barakeey oo qeyraad farabadan oo lugulan nolaad u ku sameey أنزل البركة فيها بالشق الأنهار والبحار وخلق الأشتار والثماء وأصناف الحيوانات وكل ما يحتاج إليه من الخيرات إلهي وبركي وحللتش إلهي إلهي البركة تحدثي بركته وكثرة الخير وقير كفرها بضم أنزل البركة فيها بحاكمتها بالشق الأنهار والبحار وبيالي يبدوه كتح وبدو النعم كده أن لكوبيك وحن نمع لك الصغور أيه صفر كاللقو صفر لكوبيك وبيالك النعم كده أن لكوبيك كده مباليه اللقو وراب سنبيه اللقاحة أيه بشاك الأنهار والبحار. وخلق الأشتار والثماء جيدوه كأبردوك يميره إيا واحد وقال مولاده الحيوانات إيا حيوانات كالجدسة وهو تريد رب ما انا واحدة لكوبي كرعان وكل ما يحتاج إليه من الخيرات ايواح تستوى خيرات هاللوبة هاي وبوكي صاص الله ونحنك صاص الله ونحنك وقدر إله واقيمي فيها ملكة نحنس أقواتها قوضيها الكهد قال له واقيمي واقيمي في الأرض أرزاق العباد والبهائن وقدر في كل بلدة ما لم يجعل في الأقرى ليعيش بعضهم من بعضهم بالتجارة من بلدة إلى بلدة إلهي وإن الرزق كما يقولون فإن الله حكيم أردت أن تقولون أنه يكون في حيوانا وأنه يكون في حيوانا هذا يمكن أن تقولون برواقع النعم هذا يقولون حائر هدا يسكن نو الى لك لا لك شقيصما لكن بلد بل من اوجعه وياك سبك ايسكو نولادان او كانسدان او تبادلوا او دخوا او بلد كان حاله تلقىه او بلد كان له ييو كان كلام من الله الله لا في الارض اقواط ارزاق العباد والبهاء الا قيبي الهيبا قيلي بلد والبوحو يالنين اوه ان بلد كاللجهلي سي الله لك البدايشو سوف نعصب القصة الله الله لك البدايشو في اربعة أيام حصول تلك الأمور الرماعان اه قولك أبو الاستيسا إيا بولك كورك يسوع القصة وانا أبو الاستيسا في اربعة أيام والثلاثة هي أربعة لأبو ري لما هو حدولك قصوها للكي وعلى أبو ري أحب ياسمين وعلى الله حدولك يساقصوها أن الثلاثة هي أربعة أفر تاسي قلت لما ذلك حصول تلك الأمور الرماسة حسري توده كائنه هو في أربعة أيام صواء عليه الكواس السيمان للسائلين تكويدين عن مدة خلق الأرض وما فيها دونکا يواخا قسب مداد يغو ابو ري وا تاسا قفكي ريباي او سؤال شاس قبي فمس توا الله هو غو قسد ايمام البقوي خلال بمعنى قصد ابن جرير هو بخار كاس أيضا كلام فقال ربي روحو كوير الله سمدي إيا وللأرض بوكي يا إماد بما خلقت فيكم من المنافع وعن إنكم أبورين منافع أحدا لا إماد منافع يعني إنكم تلقى لي لا إماد قونا أهذا فكاننا فقال ربي روحو كوير الله سمدي إيا وللأرض بوكي ائتي يا إماد بما خلقت فيكم من المنافع ونحن أن يكون أبور انتفاعيات الله ماذا؟ بل أن ضائعين حالة يكون هناك دائعة وأن أمرك قادنا أوكرهن كي أوكرهن بكرهن حالة يكون هناك درقنا أقصبوا أمرك لو وإله كيسا قال الطائرك يبوكي وحيرا دين أتالي نوامي ضائعين يكون أمرك قادنا فقد ضائعهم إلى هوات من يجيس سمواتكي اي فراق من خلقهنوي فقضاهن سيدة ابنو شريح ففراق من خلقهنوي فقضاهن الهوى ابن بي اي ابو رسطو دي الريالك صبع السماوات تطلبا معلوم حاليه في يولين لبا معلوم كبهن او احقميس كي سبدي وحبال لما أبور حبال لما أبور تجمع انا آقل كي دائم اينا الله الكاسا المخلوق يعنق ضمار وأوحى وهو وحيو ذي الله في كل السماء السماء استعمرها أي ما أراده منها وحيو كالدورة ملاعب تدقي له سنة سلوح الله بطلق لك كل أي ألو وحيوه وأوحى الله هو وحيو ذي في كل أي ما أراده منها وحي اوكدونا يأبو التلقلي ملاعب في الداجل هاي وحي تصمد عشاء الله وو التلقلي وقوحيونا وزيين نوام قرح النوء إله إلي عسامة صمد حدو يا إبنه بمصابيح الفينوسيان صمد أنبو أيدا وحالي موجر يلي الوقر حي يحددوه فينوسيو هو حدقاه وحفظا وحفظناها وان كائل علينا من الشيادين الشيادين تمقلك بجيساتنا وكائل حفظا إلالي dari ka have aladhi wasaftu lakum min khalqi as-samaa'i wa ma feehima watazini as-samaa'a bi ka la yursudu ya wa khu suqa qurhinta as wa قل لنا يا صبانا ايمن بكدين كقال لا تفرون ما وحدك كون في الذي الله الذي خلق ابراي الارض في يومين لم يمرن غدوه او احد اي اسنين وتجعلون ما واحد الله قددكم ذلك الفاعل لهذه الاشياء اشياء ماكن كان بالكيرو اسكاله وجعل الى وقه يرى فيها اغلظ الدخيده فواسيه بورق التطما الله وبركيه فيها لدخيده وقدره وكيه فيها لدخيده اقوامك ديالك في اربعه ايام من حصول تلك الرمو ارنها سو حاصل دول كاين في اربعه ايام افر مالين واربعه بيكونوا معناته اربعه ومالين افراد اليوم ما انت اربعه على غصب بلا احد الا مش ابو روسه اللي قبلها اربع ايام ايثنين وبلابي وما انت لراضي الثلاثه وما انت صبيحات سواء حال ايهم مع حالاتي أربعادو أربعاد ألقاء حالينا صواعن حالاتي أربعادو متسلسمنو متسلسمن للسائدين ذلك ويدين يرعو سلسمن ذلك ويديني عن مدة خلق الأرض وما فيها ثم استوى الله وقستي الى الصماء الصمد والحال مقسته هي الصمد الدخان قيق اي طهي فقال الله الصمد الكيري ايه وللأرض دوك ايتي يا امان او حذرت ما ضم بما خلقت فيكما من المنافق ضعاً ضعاً ضعاً حالة الكوية الدعاء أو كان المكرين حالة الكوية الدعاء حالة الوحي لدينا التين وامنمت ضعاً حالة الكوية الدعاء فقط ضعاً هنة إلا هو كف فارق أبو ريس توبة سرع السماوات فضبصنا حاليه في يومين لبان معلومة وكف فارق أو قميسي الشمعة وأوحي وكو في كل سماع سماك أستى أمرها أمرين كيدي ما اردون منها وهم كبدري وطلقلي سمداث وزيننا واقرحنوا الى الى السماء سماء ادو اي دو واقرحني بمصابيح الفينيسيارا كقرحني وخف وحفظناها شياطينتنا واقيل علمي حفظا الى علم ذلك احد تعرفها السميري واحد ذلك ار كاسمي ذلك هذا الذي وصفت لكم <أني ميز صوشيح> ارن كان هذا ارن كان صو شيغي تقدير العزيز وعله قارب كان جوينتيس عزيزك العلي او علمك بدن فين اعرض تاس او اياتك كونك مارك قشرتو ايه الحجهو حديدو فين اعرضو هتي كيتستان عن هذه الحجه الحجهس بيد كيتستان فقلوا حاطرة هذا انظرتكم وحامين كذلك سائقتاً عذاب من الحلاقة سائقتاً سمثل سائقة عاد وثموداً غير ثموداً غير عاد القولة عذابكي حلاقاً اوكلاً اذ وقتنا حلاقاً جاءتم اي اطمد الرسول والرسول من بين ايديم حكو ده هراء اي اطمد ومن خلفي الكلامكو ده Ell, Tabudu dubi, ell, tagu dubi, hei, illa, Allah, ummahane, wahkele hei, ega budinina, ega olaktime bima dinki. أرسلتم الله إلى السعودة للحصول به الدين كافرناك وكن كفريانا احساسك قال يرهدي وغير عاد يرهر فنو فأما عادل, عادل غير عاد فستكبروا وإسواء وي يره في الأرض نورك كوركي سيسكوا وإره سيئين بغير الحق حق لانحا لكسوا ريس وإره سيئين وقالوا وحي يرهدي منكم أشد أذيك بضا مننا أنك قوة حق حق يعني أنك حق بضا يرهدي آل تعالى إلهو حيري اور امرؤ يرى ويسبين عن الله الله الذي الله خلقهم ايجا ابره هو اشد متك عابد بد ان يهمهم رعده قوه حق حج وكرو يحيا يتحدون الى الدين باياتنا ايات كفاصلا وحان كيرني عليهم كركوده ريحا ضبا ضبا في ايام من كيرني مالمها سنحسابين لباص استو للنذيق ان ان بنسيمه برته عقوبن حداب الخزي ذلك حداب كيسه في الحياه نرا شبح لي بيننا كود بنسيمه ما لوش قد الدنيا اي دو ولا حداب الاخره اخر حداب كي لا اقسى كدلي بدن وهم ايغنا لا يسرون لو غرغارنا لا في الدنيا ولا في الاخره واما ثبوت غير ثبوت فهتينهم وضضي حق هذا طع الضيم فصب حب واحد بورتن الاما ان لا انت على الهدى هرون كي كبته فاقضة وحاقضتها صائقة العذاب عذاب كم من يسوي حلاكته عذابك يسألون أن المهين وحيانية. بما كانوا بما دنبجي سبرتيس أيين أقضتها صائقة بما دنبجي سبرتيس كانوا أي أهاضر يكسبونه أن يكسبونه إلى الشخصة وما جينا وعبتنا لنهي الذين الذين دادوا يؤمنوا حقرهم wa kanu ahaduyu ya tatora Allah inay kabqa Ilayhi wa inahu subhanahu wa ta'ala Nabiyi subhanahu wa kari ayyaka iskuuniga iraqayo halka iyo inta u dhaxay rabristooda iyo nicaanka فإن أعرضوا هذه الأعيات التي تتكلمت لها بيانت... التي تتكلمت لهم سأعطى هذه الأعيات التي تتكلمت لها وهو كان قاداً وعياناً وهو كان فهم وعياناً الله أود دعسنا لأي من أحد شبهة وهو أحد علاق الله لأيو سجينها وهو كان فهم وعياناً فقلوا أنظرتكم أحد منك أنه سائقة على هذه الحالة السائقة المهلكة من كل شيء ووحكا ستوى الحالة هذا هو الضغيلة هذا هو الملك وضوان من كل شيء ووحكا ستوى الحالة هذا المجرد السائطة كل ما افسد الشيء وغيره ووحكا استوى الشيء جبابيه وغيره اوه بالدلاب ماركا وحاترا السائطة المهلكة من كل الشيء فقل وحاترا انذرتكم وحاين انك يجديجا وحاكا لو صح قبل انا بركتا ضد ايهورك ايكا حاجي هذا فقل وحاترا انذرتكم وحاين انك يجديجا سائطة برك لكن بريق يطبق لي وليدش ذكريه اما بيرخان مقو اما قايل ما لكوا دواء تنقو اما بابيل خان مقو و واحد كسته وخلاقه فقروا عتري انغرتكم وحين ان كديكه صاعقه تن اداه وخلاقه صاعقه ضص مثل صاعقه عاد وسعود غير سعودي غير عذاب في حلاج او كل اها وقت عذاب في حلاج إذا وقت عجبكي هلاجي جاءتهم أيقو التميت رير عادية رير سموت الرسول الحصوشة من بعيدهم حقه هراء أيقو التميت ومن قلفهم حق الطنباء أيقو التميت حقه هراء إيه حق الطنباء حقه هراء وحقه هراء الرسول الله تعطى آباءهم أبيالك كهور ريجي إذن نقول لهم كهور يا حق بريالي هلاجي كوهي كلين أولا بدباليه إنه يحكي قاطعنا إيهار أياجي يؤتمد ودانياً وإلا هراغي ومن خلفهن وحسوشي كدم بيديه أو مذيه كدم بيديه أتمدوه وحنا قوعة دينا آيات الأحقاف واذكر آقاء آذن إذ أندر قومه بالأحقاف وقد خرط الندور من بين يديه ومن خلفه مالك الرسول ناوه كهو الرئيلي الرئيلي أبيال كده wa waxay u timid iyaga markii la halaagay ka qadaaq madi joogay saasay loo celin bay idiimo min xalki isku soo du du soo quraase xusuus xikiraa hay adan xay la timid wa quraasada laga arkayna faanto alla ta'budu bi alla ta'budu haa abudu minna illa allah allah marwa kare saasay leeyna di damaan xusuus xataasala soobiy wa nafii Allah I do be ala and do her a good minute and so shuly medium in lah mahana. Haru Ayra Ay Ru Shah a Rap Borain had do do the hair never la in Sa so dirty do le Enzella were cushion the so the chile alina corkema حضور رسول ما وصادره وعيدا لهم غير عالية غير فنور فإنا أننا بما الدين كي به لأن الله صادره كافرنا كوي كوكو قال تعالى إله الحير فأنا عاد الهير عاد فاستقبروا ويسوا ويليسيين في الأرض نوك كوركي سيسكون ويليسيين بغير الحق حالك سوئيه وإسلوا وينادهم أيلي وبعض الوصف وشيد أبو قطرس وقالوا وحيريه دين منكما أشد أذائك منا حقاً من قوة حج حج حربي أنك بورة حساس التوصيب انت بوره المعدنان بحساس قادرين كساس جوريكا بينا يعني انك حق بضانه لنا قال التحالي له حيري أولا يرون بيسانوكي أن الله الله الذي قال لي خلقه أيقا بأدوري هو أشد أذائك منا ويهمنهم أيقا قوة حج حج حربي Vakano, vakay ahavi, ja see ongi kõik, mida te teete, ja see ongi kõik, mida Fa ja see ongi kõik, mida teete, ja see ongi kõik, mida teete, ja see ongi kõik, mida teete, وعلى الكوير حافظكم أرمالك والوحير أنها شديدة الهبوء وعلى رأيش حق أو صعطة وقيل الباردة ومدك كذلك بدروا أبنوك بقعي وقيل هي التي لها صوت ومدك قائلين أيضا مركاز الكوير والحق أنها متصفة بجميع ذلك لكن قولك حقا وعيه انت صوتاً تريشاً وكسفة اسمه درأيك كذلك بدروا حق أو صعطة حقين هذا شيء قائل إنه سمينه فأسيها انت باكو سفى اسمينا فارسونا واحا كندرنا عليهم كوركو دا ريحا دا باين علينا يسا في أيام مالما كندرنا مالما هاسو نحي ساتن الباساس مالما هاسو مالما برا كيسان اماء هاي ما علمتها سواحي هذا اللي بيش شوال اربعاء مالين هو قدام او بيش اس اربعاء دا قدام سو مجيدي اربعاء دا قدام اي احياء daba marka waxa jiraadeen 4 kasto bil u dambeyda waa maalin baas oo haqa ilaaynta deece wax la yaabay reermiga oo Soomaalida wey soo gaare wakhtaa ay ku leeyeen hadii halkaan barwaaqo ka beddo roob halkaan ka beddo idin abaaro idin 4 ha dayta bilna u dhulay 4 bil u dambeysta ay akhla ja ei belai ei ma head maalimti maadad ka mõminin taa gala tii kui nabiyul lai hud alaihi sallam ja taqir huwe maandti ilahe ajabudu hala kaid maalim belai ei kui head maia maalimti ferehad maalimti beghe maalim belai ei gala kui kureish baer maalim belai ei head o ilahe mõminin maanin tan walsoaso kale walmaan ti ma bihud loo gargaaray iyo muuminiinta gaaray fasqunta aadiga magala haytay arbaco go'an bayse bismilla qof waduso lugumsiide diinta looga taato aayadka iyo ماذا قال؟ إنه غير سبحانه في أيام ما ألمه أيام قدرنا الدرايشة ما ألمه المحصات لباسسته وعن أقدرنا أن نضيقهم إن أنت بنسينا الدرادة عذاب الخيسي دل يا عذاب خيسي في, في الحياة نرشى بحلينا أن كل بنسينا نرشى الدوية إلو ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كيباسي أقصى كالدل براك عذاب كالدون وعوى الدرامة كآخرة واهم غاله غن لا يسروا لا في دوي ورا في الاخره مثل لوگ گارنا الدنيا اخر من لوگ گارنا وعما سمود رير سمود فهدينه وضض الحباين هدايه ودلاله والبيان وهدايه وهني لا واحد يلقى الطريق يا محباين وعما سمود رير سمود فهدينه وضض يا محباين فاصطحبوه اي واحد دورته العامة ان بالعام على الوجر في كظته الذي يجب أن يكون بحق المقضان يقول لماذا يدورتين؟ إذا يهلوك يخصوش الرعانة كالدورتين فأخذتم وعقبطي صائقة العذاب عذابك ماذا يسوي حلاكته؟ عذاب أو حلاكة عذابك يسؤالهوني المهيني إهاني يختلفتك هذا بما والموصورة بما الدم بي سيرتي سورة سير أي بما الدم بي سيرتي سيؤقبطي سير صائقه كانوا أي أخاذين يقصبون إن الشخصاني يقصبونه في رئيب نبي هودية مؤمنين تيمانين فرحادية هيه ونجينا وابد بادنوا إلهي للذين بدأت كي آمنوا الحقر هميه وكانوا أخاذين يبتقون الله إليك قال اتحالا إليه عوية فإن أعردوها دايشتا وعيكيشتا عن هذه الحجة التي بيانتها له فقلات أنندرتكمواينندج صائقها عاب إن الحلااجان الك الدج سائقدص مثل صائقعادي وثدة فرسودية غأات عكي حرااجي او كل عاضي وقت عكي حراي جااعت ما يؤتممة الأرضصه ص من بين أيدي فتو أيغتممة ومن قف الجلكذا يغتممة صوعق لا تابدو بألا تابدو ها عابدينينا اي قراتنا درسول شو إلا الله اللهم كلا سوريبو انتكالي ها عابديني قاروة اي ردنغالا شاء ربنا ربنا ربنا ها دودوني لها إرسال الرسول رسول الله صدر دود لأنزالة وخلقصة اي علينا كر كيما ملايكة ملايك فإننا النبو اي ردنغالا بمه دين ارسلت رسول الله اللهم به دينك كافرناك وكوفياناها فأما حادر يرحا فستكبروا ويسوي ليسيين في الأرض من كوركي سيسوي ليسيين بغير الحقي حق عن حال أي كسويه وقالوا حي لدي منكما أشد أضايك بضان مننا أننا أضايك بضان قوة حج حج قال تعالى إله أولا يرون يسنو أن الله الله الذي خلقهم أبورا هو أشد منك أضايك بضان إنه يهي منهم أي Yes, I do ayatina, عليهم كوركو درميحان دبي وغيرت صار صاراً قرار في أيام المال ما بحيو دان كنت درميحان نحي ساتنا الباساستو لن نذيقنا ببنسينا ببنسي الدرايب دان وغد درمي دبيشا عذاب الخيزي دل لغا عذاب كيسه في الحياة نلوش بحيو دان كنت دانسينا نلوش الدنيا إدنو ولا عذاب العاقرة عذاب كي دل بغا من عذاب الدنيا وهم قالتنا لا ينصدوا اللغة الجارمة في الدنيا ولا في العاقرة وانا سيدو الرهر سمو فهديناهم طريق ابو عبيد ما فاستحبوا وحي الدورتين العمى عند العام تهجلي على الهداهن فيك الدورت فاقدكم وحاقرتي سائقه العذاب عذابتم ديسا وحناقت عذاب الذي سوى حالك عذاب الكهوري المهير او كهاني بناء دندغي سببتي هي قاوبت كانوا أي هادين يكسبونين شقاستا و الذين وجدوا به دليل الهيري الذين صدقوا امنوا حقهم يي او كانوا هادين يتقون الله يكبا الله سبحانه وتعالى اللهم صل الله على النبي محمد